صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض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 وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشير وحين تظهرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وطمعه وينزل من السماء ماء فيحيي, فيحيي به الأرض بعد موتها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 وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم